من تسجيلات الموقع الرسمي لفضيلة الدكتور محمود شعبان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 وأن محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله صلوات ربي وسلامه عليه وبعد فلقاءنا اليوم معكم بأمر الله عز وجل بعنوان الصدق أول طريق النجاح الصدق عنوان النجاح الصدق هو النجاح ولا نجاة بلا صدق وذلك أن الحبيب صلى الله عليه وسلم خط لنا طريق النجاة في غير ما موضع من سنته نجتزئ منها موضعا وحيدا نعلق على جزء من كلمة روى البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث عبد الله بن عمر أن سيد البشر صلى الله عليه وسلم قال انطلق ثلاثة نفر ممن كانوا قبلكم فأواهم المطر أو المبيت إلى غار فانحدرت صخرة فأطبقت عليهم فما الغار فقال قائلهم إنه لا ينجيكم إلا الصدق الحديث نحتاج منه كلمة وحيد هي كلمة الصدق إنه لا ينجيكم إلا الصدق كانت أول كلمة في الحل هي الصدق حل ماذا؟ حل أعظم أزمة تقابل أي أمة وهي الموت سلاسة دخلوا غار لا فتحة له سوى هذا الباب إن حذرت صخرة عظيمة أغلقت فملقاه لا ماء لا طعام ولا هواء زهبت الحياة وأتى الموت المحقق إذن الثلاثة أزمتهم عنوانها موت محقق عرض النبي صلى الله عليه وسلم قصتهم ومنهجهم في ومنهجهم في الخروج من الأزمة لأنه إن للحل معهم من باب أولى يصلح معنا لأن أزمتنا وأزمة أي أمة دون أزمته وأقل من أزمته فالمنهج الذي حلت به الأزمة العظمى من باب أولى تحل الأزمات الصغرى هذا هو الهدف التربوي من كلام الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم وهو عرض منهج الخلاص على اي امة في اي ازم بعيدا عن مقدمة الحديث اول كلمة في الحل كانت هي الصد انه لا ينجيكم الا الصد واقترنت بامرين الاول التأكيد الأول التأكيد إنه لماذا يؤكد على أنه لا حل إلا في الصدق إشارة إلى من يسير بالمنهج الإسلامي لابد أن يكون متأكدا مقتنعا معتقدا تماما لاعتقاده أنه لا حل إلا في الإسلام وعلى قدر يقينه في المنهج يكون تحمله للمشاكل والعثرات والعقبات لأن الطريق إلى الله كله عقبات وطريق النار كله شهوات وملذات الدليل قال الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم حفة الجنة بالمكان وحفت النار بالشهوات طريق الجنة وطريق الحق صح طريق الباطل سغل ميسور سنة كونية حرب الباطل للحق وانتفاش الباطل على الحق في زمن غيبة الحق بآل الحق سنة كونية واتهام بالأباطيل من الباطل الحق سنة كوني كيف ترى الباطل في حربه منطلقا بلا ضابط وترى الحق مكبلا بالضوابط كيف قالوا الحق عندهم الحلال والحرام قيد عندهم حرمة الدماء قيد عندهم ما يغضب الله وما يرضيه قيد عندهم مصلحة البلد قيد أما آل الباطل فمنطلقون بلا ضوابط وبلا قيود لا يخافون الله ولا يبحثون عن حلال وحرام ولا عن حرمة دماء ولا عن مصلحة بلاد لذا تجدهم منطلقين هنا يتألم آل الحق يتألمون لضوابطهم ويقول قائلهم لبدر الباطل منطلقا لما لا يدعون الأشياخ منطلقين لنرد على المفسدين نقول لا إن الباطل ترك الضوابط فكان باطلا أما الحق فلو ترك ضوابطه فلن يكون حقا ولا فارق بين الحق وأغله وبين الباطل يوم يترك الحق ضوابطه فبدأ بالتأكيد إشارة إلى حرب الباطل للحق ووضع العقبات على قدر يقينك في المنهج الرباني يكون تحملك وإياك أن تصدك المحن والابتلاءات عن الطريق كما قال أحدهم لأحد العلماء الكبار من سلفنا لما رأى البلايا تتتابع علي ألم تصدك المحن عن الطريق؟ وأنت تسير إلى الله في طريقك إلى رضا الله تكاثرت البلايا تكاثرت الأزمات تتابع البلايا والأزمات ألم يصدك؟ ما تديقتش؟ ما تخلقتش؟ ما تزهقتش؟ ما قلقتش؟, ما قلقتش؟ مش شكيتش ان غلط ليه كده البلايا متتابعه هذا طويل بعلم صغير يعلمه الشيخ الكبير علما عظيما بالرد الفصيح قائلا لا البتح صدك المحل على الطريق قال له بالعكس الإجابة عاوزك تحفظها وتفهمها قال له جملة تكتب بالذهب الخالص لولا البحل لشككت في الطريق الله أكبر الله أكبر إن عقلتها وفهمتها يقول ألم تصدك المحن عن الطريق ألم تشكك في الطريق قال لا لولا المحن لشككت في الطريق ده لما بتيجي المحن بتثبتلي وبتأكدلي أن أنا ماشي صح ده لما قبلتش المحن دي في طريق أشك أن أنا إيه غلط لو لم أرى المحل كنت أظل أنني على خطأ كيف لأن النبي صلى الله عليه وسلم حسمها بقولته السابقة حفت الجدن بالمكارث والنار بالشهوات وأعطيك مثالا سريعا حضرتك في طريق وأنا جاي لكم سألت مئة مرة في الطريق والدنيا مطرة وكله قافل الإزاز وحدش يرد أنت في مفترق طرق وتسأل أمشي إزاي أنت في مصر غريب يا أخ أروح إسكندرية إزاي فوقف لك واحد وقال لك هيقبلك صنية كده ومدال يمين بيودي إسكندرية وشمال بيودي أسوال يمين مكسر وضل والمجاري ضربة وفي كلاب بتهاوهاو شمال نظيف وحل ومنور ومفيش في كلاب ومسفلت وفي خدمات حضرتك دخلت الميدان تهت وانت بتلف يا أولاد فين اليمين والشمال يا أبي هنا اليمين مشيت يمين الأم الطريق يا ترى هو ولا لا تتذكر مواصفات الرجل يمين قال لك مكسر وفي مجار فأول ما خدت مطب خبت دماغك في سقف العربية آه الحمد لله كده أنا ماشي صح آه في مطبات وفي مكسر شفت المجاري آه الحمد لله الريحة زكبت منخيرك صاحب ماشين صح مشيت خمسين كيلو ولا كلب هاوهو عليك إليت لأنه قالك في مجارب والطريق مكسر بس مشيت خمسين كيلو وقالك في كلاب ملقيتش كلاب أول ما الكلاب هاوهوت عليك وهم ملقين الدنيا اتطمنت الحمد لله أن أنت ماشي صح هذا معنى كلام الرجل المحن والابتلاءات تسبتني أنني على الحق لأن سيد الخلق صلى الله عليه وسلم أعلمنا أن طريق الحق كله مع سيد ليه للسباب للانتقاء للاصطفاء الجنة مش بفلاش يبقى إنه التأكيد لتكون معتقدا منفعلا موقنا فيما تقول حتى تثبت فعلى قدر يقينك يكون تحملك المعنى الثاني والأهم لا ينجيكم إلا الصدق لا نافية إلا استثنائية في اللغة العربية بيقولك النفي والاستثناء يفيد القصر والحصر يعني قصر وحصر يعني بالبلد مفيش حل إلا الصدق يعني تبحث عن أي طريق للحل غير الصدق فلن تنجو. لن تنجو بلادنا إلا بالصدق لن ننجو من عذاباتنا إلا بالصدق يبقى القصر والحصر بيقول لك مفيش حل انقطعت السبل بنا فلم يبقى لنا الا الصدق مع ربنا مفيش حل غير في الصدق هي دي الكلمه اللي احنا عاوزينها من الحل كلمة واحدة معاني هناخد منها معنى واحد. الصدق أنواع الصدق مع الله الصدق مع النفس الصدق مع الناس الصدق في حب البلد ولكل عنوان ودليل علامة الصدق مع الله لاستقامة على منهج الله عبادات معاملات أخلاقيات عقائد ابتلاءات علامة الصدق مع الناس تصديق الأفعال للأقوال علامة الصدق مع النفس استواء السريرة بالعلانية علامة الصدق في حب البلد وفي حب الدين والوطن غياب حظ النفس والأنا والشخصنا وتغليب مصلحة البلد والراية والدين والوطن على نفسي وعلى فصيلي وعلى حزبي وعلى مصلحتي كده تبقى أنت صاد صدق مع الله صدق مع الناس صدق مع النفس صدق في حب الوطن أنا عاوز الأخير أمتي تحتاج له الآن بكل صدق وبكل إخلاص وبلا قصد لأحد تشويها أو تجريحا أو إعلاءا أو تلميح إنني لا أتحدث إلا رغبة في رضا الله عز وجل ثم مصلحة بلدي الصدق في حب الوطن علامته غياب الأنا والشخصنا وحظ النفس والمصلحة الفردية والمصلحة الحزبية ومكان كل ذلك تأتي مصلحة البلد بالدين وليس بعيدا عن الدين فلا حل يصلح العباد بعيدا عن رب العباد من عقل غير ذلك ضاع وضيع فسد وأفسد هلك وأهلك الأمور واضح لن ينجو العباد إلا بالعودة إلى رب العباد لن يصلح الخلق إلا شرع خالق ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير ألا له الخلق والأم كان عبد الله بن عباس رضي الله عنهما إذا قرأ هذه الآية قال من بقي له شيء فليطلب اللي شايف لشغلهنا مع ربنا يقول عليه الصدق في حب الوطن علامته غياب حظ النفس أن تبحث عن رفع الراية أن يهمك أن ترفع الراية لا أن ترفعها أنت انتبه لي ما أقول رأيت الأم لازم أرفعها ولو مش أنا الله أرفعها تسقط ولا هدف أن الراية تترفع بي أو بغيري دي علامة الصدق أنت تبحث عن رفع الراية لا أن ترفع أنت الراية مش لازم أنا مش لازم أكون وزير أو مسؤول عشان أخدم بلدي مش لازم أكون رئيس عشان أفيد بلدي مش فيها نخفيها لا اتعلم من حبيبك صلى الله عليه وسلم كيف رب الفارق بيننا وبين الصحابة تربيه انت انت تربية ابوكم هم تربية مين النبي صلى الله عليه وسلم شوف تربية ثلاث شهور تعمل ايه وشوف انت ولدت مسلما وعشت مسلما وما رأيت من الاسلام في باب التربية الا القليل النادر النبي صلى الله عليه وسلم في العام السابع من الهجرة يرسل سرية الى مؤته دوامها ثلاثة الاف لقتال الروم ويقول القائد زيد بن حارس فإن أصيب فجعفر فإن أصيب فعبد الله بن رواح يرحل الثلاثة آلاف إلى الروم في مؤتة فيجدون مئتي ألف كم؟ مئتين ألف وهم كم؟ تلت تلاف واحد ونص في المئة واحد ونص في المية تخيل خمستاشر واحد وقفين قدام ألف في وجه شبه في مقارنة قرابة السبعين ضعف طيب وقفوا التربية الإيمانية المطلب الأصلي دين ولا دنيا شهادة ولا دنيا أخرى ولا دنيا أخرى نرجع لا نبعث للنبي يرسل لنا مدد لا نقدم نطلب الشهادة اه اتفقوا على هذا واقدموا المعركة تبدأ غير متكافئة بالمرة والنبي صلى الله عليه وسلم في مسجده في شاشة ربانية يعرض المشاهدة ويوصف المعركة لحظة بلحظة يقول الحبيب صلى الله عليه وسلم حمل الراية زيد فأصيل وحمل الراية جعفر اتعلم حمل الراية بيمناه فقطع يمناه فحمل الراية بيسراه فقطع يسراه فحمل الراية بعضضيه فشقوه نصفين فقال يا رب اللهم إني أعذرت إليه حمل الراية بيمناه فقطع يمناه حمل الراية بيسراه فقطع يسراه حمل الراية بعدضيه فشقوه نصفين فقبل أن يلقى الله قال اللهم إني أعذرت إليه حمل الراية عبد الله فأصيب وسقطت الراية على الأرض وهنا الترس راية الإسلام راية لا إله إلا الله سقطت على الأرض هنا التربية هنا التربية تبحث عن أن ترفع أنت الراية أم مقصودك أن ترفع الراية يرحل سابت بن أقرم إلى الراية فيرفعها ويرحل إلى خالد بن الوليد يقول يا خالد خذ الراية يا خالد الله أكبر خذ الراية يا خالد شيل الراية انتبه فيقول خالد أنت أحق بها مني يا سابت أنت أسبق إسلاما وأرسخ قدما في الدين مني ثابت عمره في الإسلام سبع سنين تربية وتدريب وتأهيل سبع سنين خالد عمره في الإسلام ثلاث شهور من يكسب ده سبع سنين وده كام؟ ثلاث شهور بس احنا هنا مش في موطن دعوي ولا علمي احنا في موطن ايه؟ حربي عاوزين ايه؟ الخبرة مع الدين بس طالما أصل الدين متوفر ايه المقدم؟ الخبرة الخبرة التخصص قال اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ علي إن خير من استأجرت القوي الأمين تخصص ودين واحد يكون عالي في التخصص عنده دين نصلي يعرف ربنا إيه نضيفه يكفينا هذا يكفينا هذا مش لازم يكون دقنه اثنين متر وإن كانت أمرا النبوي، اسمع فيقول خالد لا أنت أحق بها مني يا سابت فيقول سابت أنت أحق يا خالد أنت أدرى بالحرب مني فيرفض خالد فيتحول سابت إلى المسلمين ويقول يا معشر المسلمين أترضون أمرة خالد فيقولون اللهم نعم فيحمل الراية خالد ويقول الحبيب صلى الله عليه وسلم في المدينة موصفا فعل خالد وأخذ الراية سيف من سيوف الله سله الله على المشركين ففتح الله له وسمى النبي صلى الله عليه وسلم نجاة خالد بمن معه بأقل الخسائر وبعزة وكرامة سماه فتحا صلى الله عليه وسلم أين الدرس غابت شخصية سابت وغابت شخصية خالد فكان النص وكانت العزة والكرامة حضر الحق حضر الصدق حضر الإخلاص نسيت النفس نسي حظها فكروا في الراية فكروا في الأمة فكروا في الدين فكروا في البلد وتناسوا أنفسكم تنجوا كما نجوا هذا مثال في الإخلاص المطلق في حب الوطن هناك مثال أعظم وأعجب تسمعه تتخيل أنك تتسمع أخبار ملائكة وأنك تتحدث عن مدينة فاضلة لا وجود لها إلا في الخيال لكن والله ما تسمعه حدث حقا وصدقا من أناس هم أفضل جيل اذ رأته الأرض على الإطلاق صحابة محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم لم ولن ترى الأرض مثله أفضل جئ رأته الأرض أفضل جئ أفضل مجتمع بالكتاب والسنة وبالدليل القاطع إذا سألت اليهود من خيركم قالوا من صحب موسى انظر لمن صحب موسى نجاهم الله من فرعون وأغرق فرعون إلى الأبد نعمة عظيمة تستوجب شكرا متتابعة وبعد النجاة بلحظات وجاوزنا ببني اسرائيل البحر فأتوا على قوم يعكفون على أصنام له. لسه طالع رجله من البحر فرعون غري إلى الأبد مش انتصار مرحلي ممكن العدو يقوم تاني خلفت المشكلة تحلت إلى الأبد العدو غرق. قتل فرعون بجنوده ماتوا ولم يبق إلا موسى ومن معه إنعام الله عليهم أعظم من إنعام الله على المسلمين في بك لأن بقيت بقية للمشركين جم حربوا في أحد وجم في الخندق وظلوا يحاربون إلى فتح مك إنما دول حل جذري أول ما ربنا كرمهم يا موسى يا جدع اجعل لنا إله كما لهم آله تأمة ده الفصيل الأعظم من أتباع موسى عليه السلام قال إنكم قوم تجهلون إن هؤلاء متبر ما هم فيه وباطل ما كانوا يعملون إذا سألت النصارى من خيركم قالوا حواري عيسى اسمع لخطاب لا يصدر من أتباع محمد صلى الله عليه وسلم لا من الصحابة ولا من غيرهم يا عيسى ابن مريم سؤال بريء من واحد قلب خل من الدين والإيمان الحقيقي هل يستطيع ربك أن ينزل علينا ما إذا تبنى سؤال سؤال مسلم مؤمن يسأل عن قدرة الله قدرة الله محل شك تستوجب سؤالا عشان كده الرد على هذا الحلق قال اتقوا الله إن كنتم تعقلون لا إن كنتم إيه مؤمنين ليه لأن هذا السؤال يتنافى مع الإيمان لأن ألف بأ إيمان إن الله على كل شيء قدير قال اتقوا الله إن كنتم مؤمنين أما محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم فقد ربى قومه على نقيض أفعال اليهود قالوا اذهب أنت وربك فقاتل إنها هنا قاعدون قال أحدهم يوم بدر اذهب أنت وربك فقاتل إن معكما مقاتلون قال له أبو بكر يوم الهجرة لو نظر أحدهم تحت قدمه لرآنا يا أبا بكر ما ظنك باثنين الله ثالثهما لا تحزن إن الله معنا هذه تربية رسول الله صلى الله عليه وسلم اسمع الصحابة أفضل جيل واعلم عبد الله من يسيء القالة في الصحابة يسيء القالة في رسول الله بل في الله لأن الصحابة اختيار الله كما اختار الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم ليبلغ دين الله فقد اختار الصحابة لرفقة نبيه ولرفعة راية دينه فالصحبة شرف لا ينال لنا خلص عطاء الله عز وجل اسم عزيز شوف تربية النبي صلى الله عليه وسلم مات رسول الله مات رسول الله وانقطع الوحي، واتفقت الأمة على أبي بكر، وحكم وعدل، واشتد على المخالف من أهل الكفر فسبت الله الدين به، وهذا الذي تحتاجه الأمة الآن شدة أبي بكر الرحيم بشهادة سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم، وسار حتى جلس على فراش الموت. وأراد تولية عمر بإشارات نبوية واضحة ويشاور الصحابة مشورة على ليه أما الإشارة النبوية فإن شئت فاقرأ في صحيح البخاري وصحيح مسلم باب فضائل أبي بكر وعمر تجد فيهما في البخاري ومسلم ما يدل من رؤى جمع مفرده رؤيا. للنبي صلى الله عليه وسلم على أنه سيلي الأمة من بعده أبو بكر ومن بعد أبي بكر عمر فأبو بكر يريد تولية عمر معتمدا على إشارات نبوية يضيف إليها الاستخارة يضيف إليهما مشورة الصحابة يشاور صادقاء وهذا المشهد الذي أحتاجه لمن يبحث عن إنقاذ مصر كما يدعي إياك أن تتير في طريق خراب ماذا انظر وتعلم أبو بكر على فراش الموت والقصة في أسد الغابة لابن الأثير وعند ابن سعد في طبقاته وغيرهما بسند الحسن اسمع أبو بكر على فراش الموت يشاور الصحابة دخل عبد الرحمن بن عوف يا عبد الرحمن ما رأيك في عمر قبل أن أذكر لك إجابة عبد الرحمن عبد الرحمن مرشح رئاسة انتبه لما أقول المسؤول عن رجل مرشح للرئاسة هو مرشح رئاسي بالدليل عبد الرحمن من العشر بشرين بالجنة، عبد الرحمن من الستة الذين اختارهم عمر من بعده ليختاروا من بينهم رئيسا للبلاد عبد الرحمن من الثلاثة الذين بقوا للتصفية النهائية يعني كان ممكن سيدنا عبد الرحمن يكون رئيس الأمة بعد مين بعد عمر سيدنا عمر اختار ست سعد وطلح والزبير وعلي وعبد الرحمن وعثمان خرج ثلاثة سعد وطلح والزبين بقي علي وعثمان وعبد الرحمن كان ممكن يبقى من منهم الرئيس عبد الرحمن يبقى انتبه لما أقول عشان تتعلم كيف صيغت القلوب وفق مراد الله لا وفق مراد أعداء الله عبد الرحمن مرشح رئاسة لغة الدنيا تقول يعمل ايه يزم في عمر عشان يجيبها مقاس مين يوسع لمين ده شغل أنا ونت محمود وحسين وعلي وفرغالي تربيت أبوك أمك وابوك أمك إنما دول تربيت مين النبي صلي عليه صلى الله عليه وسلم عبد الرحمن مرشح الرئاسة بلغة السادة يسأله أبو بكر ما رأيك في عمر فيقول أنت أعلم به مني يا خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم أنت تعرف أمر أكثر مني صادق ولا بيجابل أبو بكر صادق الدنيا بأسريخة تعلم القران بين أبي بكر وعمر بدءاً من نبيها وانتهاءاً بأصغر واحد فيها سمعت كده كلام النبي دخلت أنا وأبو بكر وعمر رجعت أنا وأبو بكر وعمر عدت أنا وأبو بكر وعمر بل هما رجلان شهد لهما النبي بالغيب صلى الله عليه وسلم في الصحيحين في باب فضائل أبي بكر وعمر النبي قاعد بيتكلم مع الصحابة وسيدنا أم بكر وسيدنا عمر ليس جالسين مش موجودين يعني فالنبي بيقول للصحابة ايه حمل رجل ممن كان قبلكم على بقرتهم واحد من الناس اللي قابلينا الأمم اللي قابلينا استخدم البقرة في الحمل فألتقى الله البقرة فقالت يا هذا إنا لم نخلق لهذا مش شغلتنا دي أنت بتظلمنا كده فقال الصحابة أمام النبي صلى الله عليه وسلم سبحان الله بقرة تتكلم في بقرة بتتكلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم أنا أؤمن بذلك أنا وأبو بكر وعمر وهم موجودين ولا مش موجودين مش موجودين مين اللي بشهد لهم؟ النبي لما يشهد لك واحد شيخ ولا واحد مشهور ولا واحد كبير تطير عالم رباني تطير عندما لما يشهد لك الحبيب العظيم الكبير صلى الله عليه وسلم عندما يشهد لهم في غيبتهما اسمع أنت أعلم به مني يا خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم فيقول أبو بكر لأنه يشاور صادقا لو مش صادق أبو بكر في المشهورة كان يقوله متشكرين قدت لعليك لا يقول له وإن وإن كنت الأعلم به فقل لي رأيك وإن قال فعلمي به يا خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه اللي هو مين سيدنا عمر خير من ظنك فيه هو أفضل مما تظن الظن اللي انت ظنته فيه اللي خليك توليه هو ايه احسن من كده في نغباشة هنا لا ناس ابيض قلوبهم بيضاء قلوبهم متلقلئة بنور خالق الارض والسماء فيقول سيدنا ابو بكر بارك الله فيك يدخل سيدنا عثمان بن عفان برضو مرشح رئاسة بدليل ان هو اللي ايه اصحى مع الله يبارك لك بعد مين؟ بعد سيدنا عمر اللي والي أمر الأمة بعد سيدنا عمر سيدنا عثمان بيقول له ما رأيك في عمر في التوقيت ده السؤال ليه؟ عشان ما أنا عاوز أوليه واضحة قال له أنت أعلم به مني يا خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وإن؟ برضو قل لي رأيك اسمع بقى قال فعلمي به اللي هو مين؟ سيدنا عمر ان سريرته خير من علانيته الله دي كبيرة قوي بس لو تفهموها اللي جوة زي اللي برة دي قمنيت لحل لما تبقى رجل صالح والناس تطير بيك وتاسمك بالاخلاص لما ايه اللي جوة يبقى زي اللي برة الرجل يابلك كده يجبك بالحض اقسم بالله والله اجلي احبك في الله خلاص يا عبد ما تحلفش أول ما يتلفت يقول لكم يزعق ليه إيه شيخ الفقر اللي جايبينه منهولنا ده يا جاد عبد أنت كنت بتحلف أقسم بالله إني أحبك في الله طب قد لفتت بتتكلم ليه عشان السريرة مش زي العلانية أمنيتنا كلنا إن اللي جواه يبقى زي اللي بقى لأ عمر مش كده ده فوق كده يقول فعلمي به أن سريرته ها خير أفضل من علانيته قال له أبو بكر اسمع الجملة دي عشان تأكد اللي أنا بقوله أنه مرشح رئاسة بارك الله فيك ولو تركته لو تركت مين عمر ما عدوتك يعني مين اللي بعد عمر عثمان خلاص حوار راقي إيماني حظ النفس فيه غائب القلوب سليمة متلألئة بنور الله يدخل مجموعة من الأنصار يشاورهم بأبو بكر فيسنون على عمر خيرا برضو كان في معرضة زمان بس كانت معرضة مؤدبة شوية معرضة لها منطق يسمع وترد عليه مش خربه ضمان دخل شاب من الأنصار متحمس وقال لأبي بكر يا أبا بكر ماذا أنت قائل لربك غدا إذا سألك لما وليت عليهم عمر وأنت تعلم شدته الصورة جميلة ومشي زي الفل جي شابه هي هيعكر الميا يخلي اللي بيشرب من النبع صافي هانق مطمئن يقلق هتقول لي ربنا ايه لما يسألك ليه وليت عمر وانت عارف انه ايه شديد كان شديدا علينا ورسول الله حيا بيننا كان شديدا علينا وأنت يا أبا بكر حي بينك هم لما يبقوا الرئيس يعمل في صلح الحديبية يقول قولة سجلها التاريخ ألسنا على الحق؟ بلى أليس على الباطل؟ بلى أليس قتلانا في الجنة؟ بلى أليس قتلاهم في النار؟ بلى فلما نعطي الدنيا في ديننا هذه الدنيا التي نراها صباح مساء ممن ينسبون للمشروع الإسلامي واغلبهم الاسلام بريء منه اصبحت عطية الدنية في ديننا علوانا لنا وتناسينا الدين وتوابته واصوله ولعب في القلوب وخربت القلوب وضاعت الثوابت واتت الدنيا تأكل الاخضر واليابسة بدءا بالدين انتهاءا بالامة لما حمر يقول فلما نعطي الدنية في ديننا يخاطب رسول الله صلى الله عليه وسلم في أمر لا يراه من العزة ماذا رد رسول الله لمن يحملقون جهلاء لمن يعللون لكل سفه ولكل تنازل بهذا الموطن قال رسول الله لعمر أنا رسول الله قف قف عند الرد ما رد بلغة العقل إننا بلغة الدنيا والمنطق هذا في مصلحتنا سنفعل كذا وسيفعلون كذا والخاتمة كذا والنتيجة كذا إنها رد قاطع يمنع القياس علي أنا رسول الله أنا يوحي إلي ربي أنا معي الوحياء فيا من تنظر هل معك وحي أنا رسول الله ولست أعصيه وهو ناصري ولن يضيعني إن منطلق محمد ابن عبد الله صلى الله عليه وسلم أنه رسول الله أمر بده من قبل الله لا مجال للعقل هنا لأن وحي السماء يوجه أهل الأرض لفضائل إسلامية لتراها العيون الدانية وقد تكون السمرة دانية وغبش الضوء يمنعك من الرؤية والقضية ليست في السمرة ودنوها إنما القضية في ضوء خافت أو عين مريضة أو كليلة انتبه يا عبد الله عمر يقولها فلما نعطي الدنيا في ديننا كأنه يتألم لأمة فيما بعد سيكون إعطاء الدنيا في الدين عنوانا لها وإلى الله المشتكى عمر كان شديدا في حياة رسول الله لكن كان طيعا لرسول الله بالإشارة يستجيب ويسمع ويطيع ويخضع زليلا لله ثم لرسول الله قال الشاب ماذا أنت قائل لربك غدا إذا سألك لما وليت عليهم عمر وأنت تعلم شدته نذكر الإجابة بعد جلسة الاستراحة إن شاء الله الحمد لله وكفى. وصلاةً وسلاماً على عباده الذين اصطفى ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وقليله صلوات ربي وسلامه عليه وبعد فالسائل يسأل عن لقاء الله فإنه يسأل في أمر آخرة من طلق معترضا لدنيا انتبه للفارق بين الأمس واليوم ما قال له ماذا أنت فاعل يوم تخرب البلد به إنما قال كما ربي على أمر الآخر اسمع لربك وهو يربي الأمة بكلمة قدمت على أختها لا غير ألف لام مين. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى لمن للمتقين من هم لهم أوصاف شدة ذكرها القرآن الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك و وبالآخرة هم يوقنون علماء البلاغة يقولون إن في الآية نمطا عجيبا فريدا يحتاج تعليلا ستة أوصاف الأول والثاني والثالث والرابع والخامس الأول والثاني والرابع والخامس أتوا بترتيب لغوي طبيعي فعل فاعل ففعل السادس قدم المتعلق او المفعول على الفعل كان الاصل على النمط السائد بدل من الوبل الاخرة هم يوقنون في غير القرآن يقول ويوقنون بالاخر زي يؤمنون بما انزل اليه يؤمنون بالغير يقيمون الصلاة الصلاة مفعول به جث مكانه في الاخر شوف عند الاخرة الوبل الاخرات هم يقنون مألش ما ويقنون بالآخرة وقدم الآخرة على الفعل وقدم المعمول على العامل إشارة إلى أن الآخرة هي مطلوبهم ولا تكاد تعرض لهم الدنيا في قلوبهم ويوم تعرض لهم عروضة يعكر عليهم طفو آخرتهم جعلوها تحت أقدامهم وخلف ظهورهم لذا قادوا الدنيا بأسرها الدنيا فيه تحت الأقدام وخلف الزهور والدين حكم على كل الناس من قدمه الدين قدمناه في الدنيا ولا نقدم في الدين من قدمته الدنيا هذا هو المنطق وبالآخرة مش بالدنيا بتوع آخرة علمهم ربنا هذا إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم قالش النصر ولا العزة ولا التمكين ولا الدنيا ولا القيادة ولا الرئيس قال ايه الجنة. الجنة دي دنيا ولا اخرى هذا هو المضمون لك يا جند الاسلام اسلامنا لا يعيدك بدنيا قد تعمل للإسلام وترفع راية الاسلام ولا ترى النصرة قد يراها ولدك قد يراها حفيدك قد يراها حفيد وحفيدك المهم قد تشتهد انت ولا يجني ثمرتك الا احفاد احفادك مهم أنت تعمل وتلقى الله على شهادة وعلى عزة وكرامة وعلى إسلام لتأخذ الأجر الأخروي المضمون أما أمر الدنيا فيأتي آخرة أما المضمون فهو أمر الدين أمر الآخرة أمر الجنة الأجر إيه؟ المقابل إيه؟ جنة بأن لهم الجنة ماذا أنت قائل لربك غدا إذا سألك لما وليت عليهم عمر لشدته؟ قال أبو بكر المغضبة أنت بتخوفني من ربنا بتذكرني بربنا هو ولا نسيته أب الله تخوفني خاب من تزود من دنياكم بظلم أجلسوني إذن أعدوني كلام ده ينفعش أرد عليه وأنا نايم أجلسوني فأجلسوه فقال إذا سألني ربي غدا قلت له وليت عليهم خير أهلك يا رب الله خير إيه؟ بقلش أهلي ولا أهل النبي أهل مين؟ خير أهلك يا رب يعني عمر من أهل الله ثم إنه خير أهل الله الله أكبر وطلب الكتاب وأملى على عثمان أكتب يا عثمان بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد فيا معشر المسلمين إني وليت عليكم عمر لظني به عمر لي ايه ظني به ده انت لسه يا أبا بكر بتقول من شوية خير أهل مين اللي لك مش نبي مش ملاك بشر مش معصوم اللي ظني به شوف الأدب مش أنا اخترت اختياره بدفع عنه بالباطل وبالحق خدت قرار ما مارجعش فيه لا العزة والكرامة شيء ولقاء الله شيء آخر العزة المغلوطة والكرامة المكذوبة من كرامتك ومن عزتك إن أخذت قرارا خطأا أن تصوبه قبل أن تلقى الله عز وجل بس يبقى غلط الأول الشاهد بيقول إيه اللي ظني به فاسمعوا له وأطيعه اسمع اللي جاية فإن حكم وعدل فهذا ظني به ده اللي أنا مستني وإن ظلم وبدل إيه ظلم وإيه يعني ده محتمل من عمر إزاي الأمر محتمل وإنت تولي ما قلنا مش نبي مش ملاك مش معصوم القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلمه كيف شاء اللهم سبتل على الحق يا رب حدثنا نبينا في الصعي عن الفتن فقال يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا يبيع دينه بعرض من الدنيا ورأينا هذا الآن من كان يحفظ الناس القرآن ويعطي أعالي الإجازات زل وضل وترك الدين وأدار زهره له اللهم إنا نعوذ بك من السلب بعد العطاء اسمع وإن ظلم وبدل شوف الأدب شوف الأدب البشري مع القدر الإلهي فلست أعلم الغيبة أنا بني آدم أنا بني آدم لي قدراتي فلست أعلم الغيبة والخير أردت عملت كده بحب لكل خير طب يقول إيه بقى لله يظلم وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون رحمة الله عليك يا أبا بكر هذه الآية توجه لعمر نعم لأنه بشر شوف الآية وسيعلم الذين ظلموا بيوجه المين لعمر إن ظلم وبدل وحاشاه رضي الله عنه أرضاه سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلب؟ ياخد الكتاب سيدنا عثمان وسيدنا أبو بكر على فراش الله يخرج به من الكوة يقول يا معشر المسلمين أتبايعون لمن في هذا الكتاب موافقين يعرفوا الاسم ولا يعرفوش؟ ما يعرفوش اسم فيقول الجميع نعم عدا علي بن أبي طالب لا سيد علي بن أبي طالب والرواف صحيحة صحيح لا لن نرضى ولن نبايع الله أكبر يا ابن أبي طالب يا ابن عم رسول الله يا زوج ابنة رسول الله يا أبا حفيدين رسول الله أتشق عصا المسلمين لا والله حاشاه إنه تربية رسول الله أيضا انتبه يقول علي لا لن نرضى ولن نبايع إلا أن يكون عمر شايف العظمة يعني كله الرضينا أعلى منهم سيدنا علي بيقول مش هنوافق ومش هنرضى لما يبقى مين عمر لأن الدنيا تعلم أن مقام عمر بعد أبي بكر وعلي الذي ظلمه الشيعة وادعوا أنه يرى أنه أولى بالخلافات وأن أبا بكر وعمر ظلماه هو الذي قال رضي الله عنه وأرضاه والله لا أتين برجل فاضطلني على أبي بكر وعمر إلا جلته حد المفترين والقصة في أزد الغابة بسند صحيح وهو الذي روى عن النبي حديثه في سنن الترمذي النبي اللي بيقول والراو مين سيدنا علي ابو بكر وعمر سيدة كهول اهل الجنة ابو بكر وعمر سيدة كهول اهل الجنة الدرس الاخير ان كنت تحب بلدك وتدعي الصدق في هذا فصدقك لف دليل وعنوان هو غياب حظ النفس رياب الأنى والشخصان والحزبية والفصيلية اعمل لله اعمل لبلدي متجردة لا تبحث عن الكرسي لا تبحث عن الوزارة ولا عن المحافظة ولا عن الاسم والمكان والزمان ابحث عن رضا الرحمن الهم العام هم مصر يحمله أبناء مصر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 الخير وتعينهم علي رب استعملنا ولا تستبدلنا رب استعملنا ولا تستبدلنا رب إنا نسألك ألا يؤتى الإسلام من قبلنا ربي من أرادنا ومصرنا وبلادنا وإسلامنا بشر فجعل تدبيره تدميره واجعل كيده في نحره واجعل الدائرة تدور عليه واجعله عبرة لمن لا يعتبر ربي من ارادنا وبلادنا واسلامنا بخير فوفقه لكل خير واجعل التوفيق حليفه واجعل التوفيق حليفه ربي فرش كربنا وكرب اخواننا في فلسطين وسوريا وبرما ومالي ربي ازل ظالميهم ومكن لصالحيهم يا رب ان عبدك بشار تجبر على خلقك وانت الواحد القهار رب اقسم ظهره يا رب اقسم ظهره يا رب نقسم عليك بك ان تقسم ظهره وان تعشل ذاله وان تجعله عبرة لمن لا يعتبر يا رب ان عبدك بشار تجبر على خلقك وانت الواحد القهار فاللهما اقسم ظهره وعجل دواله وعجل زواله وحجل فيه писائه ارينا فيه عجائب قدرتك اللهم ان حلمك بالظالمين فتنة للمستضعفين فعجل نقمتك من الظالمين اللهم ان حلمك بالظالمين فتنة للمستضعفين فعجل نقمتك من الظالمين اللهم اهد شباب المسلمين وفتيات المسلمين وارزقهم العفاف والحصان أجمعين يا رب فك الكرب عن المكروبين وسد الدين عن المدينين واشف مرضان ومرضى المسلمين ورد إلينا الغائبين وفك أثر المأسورين واجعل أثرهم في ميزان حسناتهم رب إنا نقسم عليك بك أن تقر أعيننا برؤية الشريعة حاكمة لنا قبل أن نلقعك اللهم أكر أعيننا برؤية الشريعة حاكمة لنا قبل أن نلقى اللهم اجعل بلادنا وسائر بلاد المسلمين أمنا أمانا سخاء رخاء يا أرحم الراحمين رب اغفر للمسلمين والمسلمات المؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعاء ويقول عباد الله اذكر الله يذكركم واشكروه يزدكم واستغفروه يغفر لكم واقم الصلاة عبدالله ان الصلاة تنعى عن الفحشاء والممكر ولا ذكر الله اكبر والله يعلم ما تصنعون وقبل ان انزل لا تنسوا فقيركم لا تنسوا يتيمكم لا تنسوا ارملتكم لا تبخلوا بمال الله على عباد الله وكونوا عباد الله اخوانا الاخوة تقدموا الى الامام لكم اخوة في الشارع في المطر ان شاء الله تقدموا الى الامام من تسجيلات الموقع الرسمي لفضيلة الدكتور محمود شعبان Ooh, mm -hmm. ooh,